وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أُذِنُ لَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي تَأْكُلُونَهُ لَكُمْ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له